أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا كتاب أنزلناه إليك لتقرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم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 بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عديد من وراه جهنم ويُسقى من ماء صديد. يتجوّعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمجد ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم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 إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَدَرَجُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا نالكم تبعا فهل انتم فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صدّنا ما لنا من محيص؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سُلطانَ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَثَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ان الظالمين لهم عذاب اليم وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام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 قلتمتَعُ فإنَّ مصيرَكُمْ إلى النارِ قلْ لِعِبادِيَ الَّذينَ آمَنوا يقيمُ الصلاةَ ويُنفقُ مِمَّا رزقُناهم سِرّاً وَعَلَانِيَةً مِن من قَبِلَ أَيِّ يَأْتِيَ يَوْمُ الْأَبْيَعُ فِيهِ وَلَا خِلَال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات لزق لكم وسخّر لكم الفلك لتجرى في البحر بأمره وسخّر لكم الأنهار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 إن ربي لسميع الدعاء ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا عفّرني ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئلتهم هواء وأنذر الناس يوم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 وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى, وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذك أولو الألباب